أيديهم في افواههم وقالوا إنا كفرنا بما ارسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت, لهم قالت رسلهم أفي الله شك؟ قالت ترسلهم أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم لا بشر مثلنا تريدون, تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم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 توكلنا على الله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ايتمونا وعلى الله ف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 الصديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلي